بوك تو دفت نايست تسعة عشر, تسعة عشر. في المطبخ في المطبخ نوفا كوخنية لإمش عندك مطبخ جديد Андака матбах Какво искаш да с готвишнес? На електрическа печка ли готвиш или на газ? دنا ريژيلي هل اقطع البصل هل اقطع البصل د اوبيلي لي كرتوفتي. هل اقشر البطاطس هل اقشر البطاطس د ازمييلي هل اغسل الخس هل اغسل الخس كدس الشاشات اين الاكواب اين الكبايات كدس صدوته اين الصحون كدس بربوده اين الملاعق والسكاكين اين الملاعق والسكاكين ايمش <تصفيق> لي اوتوراچكا زكونسيرفي عندك فتاحه علب ا عندك فتاحة, <علب> <أعندك> فتاحه قناني ا <أعندك فتاحة قناني> <أعندك> مفتاح للفلين ع عندك مفتاح للفلين؟ في هذه تندجرا لي شتغوتفيش سوباتا. اتطبخ في هذا القدر؟ اتطبخ الشوربه في هذا القدر؟ في توزي تيغانلي شتبرجيش ريباتا. السمك في هذه المقلات؟ اتقلي السمك في هذه المقلاة؟ на тази скара ли ще печеш зеленчуците? Етеш Уилходар, аля и шеуея? Етеш Уилходар, аляхеви и шеуея? Аз слагам масата. Ене ужахизута уилета суфра. Ене ужахиста уилета суфра. Това са ножовите, вилиците и лъжиците. هنا السكاكين والشوكات والملاعق هنا السكاكين والشوكات والملاعق <تصفيق> هنا الكبايات الصحون والمناديل هنا الكبايات الصحون والمناديل